أَوَمَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُمْ لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَانْتَبَهُوا لَهُ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا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 قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَنَا قَالَ يَا لِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبِأْسَ الْقَرِيدِ لئن انفككم اليوم يظلمتم ان انكم في العذاب مشتركون اف انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فاما نذهبن بك فان منهم من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 فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوه يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبارمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون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 ولا يملك الذين يدعون من دوني الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولوا الله فانا يؤفكون